عند قبل رجل صالح فكيف إذا, إذا عبد ومر تقرير ما جاء في الباب من الأحاديث من كلام مصلف رحمه الله تعالى وذكر رحمه الله تعالى كلام شيخ السلام تيمية لخاتمة الباب حيث قال رحمه الله تعالى فقد نهى عنه في آخر حياته أي النبي صلى الله عليه وسلم والمنهي عنه هو اتخاذ القبور مساجد اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته قلنا هذا يدل على أنه ماذا على أنه محكى يعني غير غير منسوخ فإذا ادعى مدعي أن هذا منسوخ قلنا كذبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله هذا من باب التأكيد والصلاة عندها من ذلك الصلاه عندها أي عند القبور من ذلك أي من اتخاذها مساجد اتخاذها مساجد وإن لم يبن مسجد نعم وإن لم يبنى مسجد وليست العبرة بماذا بالبناء الذي يعهد الذي المسلم من لفظ مسجد في الاصل إذا أطلق عندما ينصرف إلى البناء لكنه في هذا المقام أعم في هذا المقام أعم فكل من سجد على أرض فقد اتخذها مسجداً ووجهه أن مسجد مفعل يدل على ماذا يدل على أنه مفعل هذا اسم مكان فكل ما اتخذ لحدث ما حليذي نشتق له منه وصف فيقال مسجد لأنه سجد على هذه الأرض سواء صلى أو لا سواء صلى مرة واحدة أم اتخذها مكانا لي للصلاة سواء بنى أو لم يبني حليذي يكون الحكم عاما يكون الحكم عاما وإن لم يبنى مسجده قال ابن تيميه رحمه الله تعالى وهو معنى قولها عائشه رضي الله تعالى عنها خشي أن يتخذ مسجدا او خشي ان يتخذ مسجدا يعني مكانا يصلى فيه مكانا يصلى فيه فان الصحابه لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم وهو يعلم حال الصحابه انهم لن يتخذوا بناء على قبره صلى الله عليه وسلم وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعم من ذلك يعني لا يبنى وهذا قد لا يكون خطابا للصحابة إنما خطاب لمن بعدهم وكذلك ما هو أخص من ذلك وهو أن يجعل مكانا يصل عنده أو يسجد لهم أو يسجد عليه قال وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا هذا أشبه ما يكون به بأصل أو قاعد فيه في هذا الباب كل مكان كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل ما هو أخص من ذلك كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا سواء يسمى كان مقصودا أو لا قيد الأول بالقصد كل موضع قصدت الصلاه اجتمع فيه الفعل والقصد بل كل موضع يصلى فيه يسمى, يسمى مسجدا يعني مكانا لي للسجود لما ذكرنا سابقا ثم قال كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورة. جعلت لي الأرض مسليدا وطهورا. قد قرأنا ما يتعلق به بهذا الحديث صحيح. طهورا قلنا فعول مراد به وتطهر به. يعني وسيلة لي للتطهير. ولا يلزم من ذلك أن يكون رافعا لي للحدث بل هو مبيح على الصحيح من قولي الفقهاء. قال ولأحمد بسند جيد عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا مرفوع ما اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المرفوع قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد إن من شرار من هذه للتبعيض إن من شرار الناس من تدركهم من سماصول هذا اسم إن والخبر من شرار الناس من تدركهم الساعه الساعه يوم القيامه وهم احياء الواو هذه واول الحال هم احياء مهتدوا خبر جمله اسمية في محل النصب حال تدركهم الساعه تدركهم هم. اذن تدركهم الساعه الساعه هذا فعل وهم هذا ضمير ما محله نصب على انه مفعول به ادركتهم الساعه هكذا ادركتهم الساعه حين وهم احياء هذه جمله حاليه جملة حالية من الها في قوله تدركهم قال هنا والذين يتخذون القبور مساجد اي ينفخ بالصور نفخه الفزع وهم أحياء أو مقدماتها أو مقدماتها والثاني هو المشهور مقدمات الساعة كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وهذا أيضا من أبلغ التغليظ فإنه أخبر عمن تقوم عليهم الساعة انهم شرار الخلق انهم شرار الخلق كقوله ويبقى شرار الناس يبقى شرار الناس وقوله حتى لا يقال في الارض الله الله يعني لا اله الا الله يعني لا اله كما في رواية اخرى لا اله الا الله وهذا يحتج به الصوفيه على ماذا على ان الذكر بلفظ الجلاله مفردا له اصره الله الله الى اخره حينن جاء النص هنا دل على ذلك هكذا يفهمون حتى لا يقال في الأرض الله الله إذا لا يقال هذا اللفظ الله الله إذن دل على أنه ما قبل ذلك كان يقال الله الله على وجه المدح. صحيح هذا ظاهر لكن نفسره بماذا قل هذا مجمل هذا متشابه فنرده إلى ماذا إلى إلى المحكم, إلى المحكم. إلا لو أخذنا بكل نص قلنا نعم صحيح ظاهر النص لوحده دون أن نضمه إلى سائر النصوص قلنا كذلك اللفظ الله الله صار ذكرا صار ذكرا حتى لا يقال في الأرض الله الله إذا امتنع هذا الذكر وصار مدحا له إذا قبل ذلك كان يقال ماذا الله الله فدل ذلك على أنه حسن وليس الامر كذلك بل المراد الله هنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني كلمة التوحيد وهذا يدلك على أن قاعدة رد المتشابه إلى المحكم هذه نفيسه بد من استحضارها دائما معك دائما إذا قرأت النصوص وكانت معك أصول تاتيك بعض المتشابهات مثل هذه النصوص تردها إلى ماذا إلى المحكمات وهي قاعدة مضطردة في جميع أبواب الدين وكذلك في كلام أهل العلم اما متشابه محتمل يحتاج إلى تفصيل يحتاج إلى سؤال المصنف نفسه ماذا أردت بهذا اللوظ فيه إجمال حينئذ نرده إلى ماذا نرده إلى المحكمات حينئذ يستقيم معك العلم وتستقيم لك الأصول وإلا لما بقي عندك اصل إلا وهو مقدوح فيهم لأنه لابد من متشابه سواء كان من القرآن أو من السنة أو من كلام الصحابة أو من بعدهم من باب أولى وأحرأ لسيما إذا كثرت المصنفات لابد ان يقع شيء من المتشابه وإذا كثر الكلام كذلك لابد ان يقع شيء من المتشابه صح أو لا حنيد نرده إلى المحكم هكذا يستقيم معك العلم فتجعل لك أصولاً وقواعد كلية هذه مجمع عليها بين أهل العلم وهي نصوص واضحة محكمة ثم قد يعارضها شيء من المتشابه فتفسر هذا المتشابه بهذه الأصول وإلا لو بقيت على أنك تتزلزل عند أدنى متشابه لما صح لك أصره ليس معك أصول البتة وهذا لا شك أنه باطل قال رحمه الله تعالى وشرار الناس بكسر الشين جمع شر كما مر معنا مثل الصحاب جمع صاحب والمعنى أصحاب الشر وفيه دليل على تفاوت أهل الشر وان بعضهم أشد من بعض إن من شرار الناس من شرار خل إذن بعضهم شر من من بعض ليس على درجة واحدة وكذلك حتى الكفر والشرك ليس على مرتبة واحدة ليس على مرتبة واحدة بل هو على على مراتب بعض اشد من من بعض صحيح أو لا زيادة في الكفر الكفر يزيد وينقص كما أن الإيمان يزيد وينقص إنما النسيء زيادة في الكفر ليس هو كفرا في نفسه فقط وإنما هو زيادة في الكفر لأنه صار تبديلا صار تبديلا قال ضد خيارهم يعني الشرار شرار الناس ضد خيارهم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة يوم القيامة وهم احياء قال والذين يتخذون القبور مساجد والذين هذا في محل نصب عطفا على من من تدركم إن من شرار الناس إن من تدركهم من تدركم هذا في محل نصب اسم إن قال والذين هذا عطف عليه الذين يكون في محل في محل نصب والذين يتخذون القبور مساجد ما حكمهم من شرار إذا أخبر عن اسمين بخبر واحد، بخبر واحد. من تدركهم الساعة وهم أحياء هؤلاء من شرار الناس، شرار الخلق. كذلك الذين يتخذون القبور مساجد من شرار الخلق. دل على أنه محمود أو مذموم، على أنه مذموم، على أنه مذموم. هو ليس في نفسه شركا أكبر، وإنما هو وسيلة إلى إلى الشرك. الذين يتخذون القبور مساجد بالمعنى الأعم مساجد يبنون يصلون يسجدون حينئذ شمل ماذا الأنواع الثلاثة الأنواع الثلاثة. كل ما يكون من شأن تعب في المقابر ولو كان قبرا واحدا حينئذ يدخل فيه في النص قال وإن من ش... أي... أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد بالصلاة عندها وإليها عندها وإليها يعني تجعل ماذا في القبلة عرفنا بالأمس أنه لا يجوز ذلك وإذا حصل فالصلاة باطلة وبناء المساجد عليها وان لم يشركوا لأنهم فعلوا وسيلة الشرك والوسائل لها أحكام المقاصد لها أحكام المقاصر وإن كانت دون مرتبتها لكنها تعطى حكمها بالمعنى العام بالمعنى وتقدم في الأحاديث الصحيح أن هذا من عمل اليهود والنصارى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أليس كذلك؟ والأمة هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفعل كما كما فعلوا. ومن تشبه بقوم فهو منهم صحيح. ولا تتبعون سنة من كان قبلكم. حذو القدة بيم القدة. إذن سيفعلون فعل اليهود والنصارى. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك. لعن اليهود والنصارى. قاتل الله اليهود والنصارى تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم. وصالحيهم فعلهم فإن فعلوا فعلهم فاللعنة هي هي اللعنة صحيح او لا فاللعنة هي اللعنة وهذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم بالاضطرار من دينه يعني يستوي فيه العامة والخاصة هذا الذي ينبغي أن يكون وكل ذلك شفقة منه صلى الله عليه وسلم على الأمة وخوف هكذا خوف خوفا على أبي النصب وخوفا من أن يقودهم ذلك إلى الشرك بها وأصحابها وتقدم الإجماع على النهي عن البناء على القبور مجمع عليه اجماعا قطعيا بين أهل العلم والقطع بتحريمه وما قال بأنه مكروه حليذ من باب إحسان الظن باهل العلم أن يفسر بماذا؟ أن تفسر كراها بالتحريم من باب إحسان الظن بأهل العلم أن تفسر كره به بالتحريم وإذا نازع من ينازع بأنه مكروه وليس بمحرم رد عليه رد عليه قوله بقوله كما سبق فاني أنهاكم عن ذلك لا تتخذ جاء بالنص صيغة لا تفعل والأصل فيها ماذا؟ أصل فيها التحريم فإني أنهاكم جمع بين الأمرين جاء باللفظ النهي وجاء بما يدل على على النهي وكلاهم يدل على ماذا؟ على التحريم وهو محل إجماع بين الصحابة وكفي كذلك يكفيك في حكاية الإجماع أنه لا ينقل حرف واحد عن الصحابة ما يخالف ظاهر النص وإذا كان كذلك تحكي إجماعا وما بعدهم لا يلتفت إليه من خالفه إن وافقوا حليدي صار إجماعا على إجماع صار إجماعا على إجماع كما عبر بعض العلم يعني أجمع المتاخرون على ما أجمع عليه الصحابة وإلى الأصل في الإجماع هو إجماع الصحابة ولا يكاد يعقل إجماع إلا إجماع الصحابة قال رحمه الله تعالى والقطع بتحريمه يعني تحريمه من الأحكام الشرعية القطعية, القطعية فمن بلغه ذلك فانكره كفرا هذا المراد بكون ماذا قطعيا يعني ليس ظنيا فإذا كان كذلك فمن ثبت عنده الحكم فانكره يكون كافرا قالوا في صحيح مسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه يجصصه هو قريم معنى البناء قال الشيخ الإسلام لتيمية رحمه الله تعالى لا فرق بين الجديدة والعتيقة يعني لا يجوز الصلاة في المقابر مطلقا مقبرة سواء كانت جديدة أو عتيقة العتيقة المراد بها ماذا؟ القديمة المراد بها القديمة لماذا؟ لأن بعضهم كره الصلاة كره أو حرم صلاة في المقابر العتيقة لان مظنت النجاسة لما علقوا الحكم بكون النهي معللاً لشان النجاسة حينئذ صار ماذا الحكم يدور التي وجوداً وعدما. فما فمتى ظلنا عدم وجود النجاسة كالمقابر الجديدة ارتفع الحكم ارتفع الحكم هذا باطل لا شك باطل لا لا شك حينئذ فرقوا بين النوعين والصاب ماذا هو تسويته بين الأمرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نها أن يصلى عند القبور أو إلى القبور وهذا عام القبور حينئذ يعم القبر الجديد والقبر القديم لا فرق بينهما البتة مع القطع بأن العلم هي الشرك لأنها مظنة للوقوع في الشرك يعني تحريم الصلاه عند المقابر ولو كانت لله تعالى ولو أنه لا يصلي إلا, إلا لله مظنة هذه العبادة أن توصل إلى الشرك هي محل الحكم وليس المراد لأجل ماذا لكون الأرض نجسه حينئذ إذا تأكد من أن الأرض ليست نجسة جازت الصلاة لم تكن منهين عنه هذا لا شك أنه مصادم لي للنص قال لا فرق بين الجديدة والعتيقة القديمة إن قلبت تربتها أو لم تنقلب قلبت تربتها أم لم تنقلب قلبت بمعنى ماذا صارت مختلطة وإذا اختلطت عند بعض أهل العلم ماذا صار كالاستحالة كالاستحالة حينئذ صارت طاهرة ولا فرق أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا لأنه لو ظن أن مناط به بالنجاسه إذن تضع حائلا وتصلي ولو كانت نجسة ولو كانت نجسة لكن الحكم كما ذكرنا ليس هذا علته لعموم الاسم وعموم العلة لعموم الاسم القبور أو القبر أو المقابر هذا اسم عام حنيد تخصيصه يحتاج إلى ماذا؟ إلى مخصص وليس عندنا مخصص ليس عندنا مخصص فكل قبر يكون داخل في النص وهذا يسمى ماذا يسمى عموما عموما في القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يعم النبي... قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وكذلك الأحوال والصفات الأحوال والصفات يعني ما يعتري القبر من جديد او قديم انقلبت الأرض أم لا وضع حائل أم لا هذا كل صفات هل تكون الصلاة ماذا هي عنها ولذلك قال لعموم الاسم وعموم العلة وإن كان موضع قبر أو قبرين يعني يكون داخلا لأن بعض اهل العلم قال ماذا القبور هذا أقل جمع كم ثلاثة إذن لو كان عند قبر أو قبرين جازا وهذا باطل لماذا لأن العلة التي أنيط بها الحكم عند عشرة قبور موجودة عند القبر الواحد إذا كان كذلك فلا فرقه لا لا فرقه وإلى اللفظ قد يقال ماذا نعم قد يقال القبور هذا جمع واقل جمع ثلاثة لكن نقول هذا الحكم معلل معلل لسد الذريعة التي تفضي إلى الوقوع فيه في الشرك وهي موجودة مع العشرة ومع المئة ومع الواحد لا فرق بينها البتة قال رحمه تعالى وإن كان موضع قبر أو قبري لأنه لعن الذين اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ومعلوم أن قبورهم لا تنجس الأنبياء فمن علق النهي بنجاسة التربة خاصة فقط لأن بعضهم جمع بين الأمرين قال للنجاسة وسد للذريعة للنجاسة وسد للذريعة حينئذ قد توجد معا وقد لا توجد إلا إحدى العلتين فيناط الحكم بها, يناط الحكم بها قال رحمه الله تعالى فمن علق النهي بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجوز في مسجد بني في مقبرة لا تجوز الصلاة في مسجد هذا المسجد بني على مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا يعني ثم حائط بين المسجد وبين القبور أو كانت ماذا مكشوفة حين المسجد يكون ماذا يكون كمسجد الضرار يعني يجب هدمه يكون باطلا لأنه لا بد أن يؤذن شرعا من جهة الشرع أن يؤذن في ماذا في كون هذه الأرض صالحة لأن يبنى مسجد أو لا فإذا أقدم على بناء مسجد وكان مخاصما لل أو كان معارضا للنص حينئذ يكون ماذا يكون هذا المسجد ملغيا فإذا بنى المسجد على قبر صار المسجد ملغيا فيهدم لا عبرة به ولا حرمة له شرعا قال وفي صحيح مسلم من حديث أبي مرثد لا تصل إلى إلى القبور لا تصل إلى إلى القبور وقال ابن القيم النهي هنا للتحريم فاذا صلى إلى القبر حينئذ صلاته باطلة لا تصح صلاة تكون ماذا تكون باطلة ومن ومن جعل النهي هنا للكراهه حينئذ يقول الصلاة ماذا صلاة صحيحة وهذا مصادم لي للنص وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه أسباب الذرائع بمعنى واحد متقاربان وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده, مقاصده وأن العناية بالتوحيد وصيانة التوحيد وهذا كل ماخوذ من الكتاب والسنة من علم ذلك علم لماذا نهى عن الصلاة إلى القبور جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعنة والنهي بصيغة لا تفعلوا لا تتخذوا إني أنهاكم ليس لأجل النجاسة ليس لأجل النجاسة بل هو لاجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه لاحقة إذا نجاسة نجاستان نجاسة حسية ونجاسة معنوية والمعنوية هذه تتفاوت أعظمها أشدها نجاسة الشرك قال لاجل نجاسة الشرك اللاحق بمن بمن عصاهم فإن هذا وأمثاله صيانة منه صلى الله عليه وسلم حماية لحمى التوحيد أن ينحقه الشرك وغضب لربه أن يعدل به سواه يعني النهي عن الصلاة في المقابر وإلى القبور إنما هو لصيانة التوحيد لأنه يفضي الى عباده أصحاب القبور من لم يقل بهذا فهو بعيد عن مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم أو كذلك وقد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله ما يغضب لله من أجله من في قلبه رائحة إيمان رائحة ولقد أبدى صلى الله عليه وسلم وأعاد وحذر من ذلك حتى في النزع سدا لذريعة الشرك قبل وقوعه وتحذيرا للناس منهم وقد طبق العالم اليوم طبق العالم اليوم يعني الشرك في زمانه وكذلك في زمان المصنف ابن القيم رحمه تعالى له كلام كثير فيما يتعلق بهذه المسألة يعني عموم الشرك في زمانه حكاه في مدارج السالكين وأصرح منه في إغاثة اللهفان أوراده الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في مواضع كثيرة قال وعادت الجاهلية الأولى بل زادوا عليهم دعاءهم في الشدائر واعتقاد النفع والضر فيه من دون الله عز وجل فإن لله وإن إليه راجعون يعني عاد الشرك كما كما كان إذا العلة في النهي عن اتخاذ المساجد على القبور أو الصلاة عند القبور أو الصلاة إلى القبور. إنما العلة ما هي نجاسة الشرك. من علل بغير ذلك فقد فقد اخطا هناك من جمع بين أمرين بين النجاستين: نجاسة الشرك والنجاسة الحسية. كما حكاه بعض عن عن الشافعي رحمه الله تعالى. قال في التيسير وممن علل بخوف الفتنة والشرك الشافعي وأبو بكر الأثرى. وأبو محمد المقدسي ابن القدامى وشيخ الإسلام غيره وهو الحق, وهو الحق يعني ما اختار المصنف هنا رحمه الله تعالى قال ورواه ابو حاتم الصحيح ورواه كذلك في الصحيح معلق البخاري رحمه الله تعالى قال ابو حاتم هو محمد بن حبان تقدم ترجمته وان صح ما صنف في الصحيح بعد الصحيحين صحيح بن خزيمة في بن حبان فهذا الحاكم إذن هذا الباب يتعلق ماذا بالتغليظ في من عبد الله عند قبره رجل صالح فكيف إذا عبده وهذا كله من باب حماية وصيانة التوحيد قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أو تعبد من دون الله يعني لا زال الحديث في ماذا؟ في أبواب تتعلق به الغلو لأنه هو أعظم ما يتعلق به ماذا؟ أهل الشرك. وأعظم وسيلة وسبب يفضي الى الوقوع في الشرك وماذا هو الغلو ولذلك أبد المصنف رحمه الله تعالى وأعاد في أبواب تتعلق بهذا الجانب باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين صالحين عرفناه جمع صالح وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده والصالحين يشمل الأنبياء ومن دونه ليس خاصا بالأنبياء فحينئذ يدخل فيه ماذا تعظيم قبور الأنبياء ومن دون الأنبياء ممن نصب إله إلى الصلاح فكيف بالطالحين من باب أولى وأحرى كيف بالكافرين من باب أولى وأحرى فإذا كان المنع من الصالحين الا يتعلق بهم العبد ولو كانوا, ولو كانوا صالحين ولو كانوا صالحين ولو كانوا أنبياء فمن دونهم من باب أولى وأحرى فقوله في قبول الصالحين يشمل الانبياء ومن دونهم يصيرها إذا غلوا فيها يصيرها أوثال يعني يأول بهم ليس ليس الغلو في ذاته شركا أكبر وإنما هو وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر فإذا غلو في قبور الأنبياء والصالحين حين إذن بهم يعني النتيجة التي يصلوا بها بعد أن يصلوا ويكرروا الصلاة عند القبور ويأتي من بعدهم ولا يعلم العلة والسبب أن تصير تلك القبور ماذا أو ثالن تعبد من دون الله تعالى فيصلي اولا لله عند القبر ثم يصلي لذات القبر تقالوا إلى ماذا إلى ما إذا رآه قد يرى شخصا يصلي عند قبر ما الذي أدراه أنه يصلي لله يظن أنه ماذا يصلي لصاحب القبر. لسيا إذا جعل القبر ها في قبلته فالناظر له حينئذ يكون ماذا يكون جاهلا بمقصده مقصده لأن المقاصد هذه في القلوب الله اعلم بحالها. قال رحمه تعالى يصيرها أن يقول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها يعبد القبر ذاته. أو يعبد أصحاب القبر أو ثانا جمع وثن تعبد من دون الله أو ثانا تعبد هو لن يكون وثنا إلا إذا, إذا عبده، فصفة قوله تعبد هذه صفة كاشفه صفة كاشفة لماذا؟ لأنه ليس عندنا وثن يعبد ووثن لا يعبد هذا لا وجود، كل وثن فهو معبود صحيح أو لا؟ ليس عندنا وثن لا يعبد كيف صار وثنا؟ ما صار وثنا إلا بماذا؟ إلا بصرف العبادة إليه حينئذ هذا يدل على ماذا على أن قوله هذا هذه الصفة صفة كاشفة صفة كاشفة ليست للإحترام لي إذ كل وثن فهو معبود من دون الله تعالى من دون الله هذا يشمل ما إذا عبدت وحدها أو عبدت مع الله عبدت وحدها يعني لم يعبد الله تعالى أو يعبد الله تعالى تارة ويعبد أصحاب القبور تارة أو تارات كل منها يسمى ماذا؟ يسمى شركاً، يسمى يسمى شركا قال: باب مجانا الغلوة في قبور الصالحين يصيرها أوثان تعبد من دونه. قال في التيسير الشيخ سليمان رحمه الله تعالى أراد المصنف هذه ترجمة أموراً. أراد المصنف شخص سلام الحمد لله رحمه تعالى بهذه الترجمه أموراً. الأول التحذير من الغلوة في قبور الصالحين تحذير. والنصوص دالة على ذلك وهو محل اجماع التحذير من الغلو في قبور الصالحين الثاني أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها يؤول إلى عبادتها الثالث أنها إذا عبدت سميت اوثانا إذا عبدت سميت أوثانا ولو, ولو كانت قبور الصالحين الرابع التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد أنها ماذا؟ تفضي الى الوقوع إلى عبادة أصحاب القبور أو القبور ذاتها هذه فيها إشارة إلى أن علة المنع هو ماذا كونها تصير أو تعبد من دون الله قال المحشي هنا رحمه الله تعالى أي ذكر ما ورد من الدليل والبرهان أن الغلو وهو مجاوزة الحد في المدح وهو مراد هنا لأن التعلق هنا بالممدوح وليس بالمذموم لأن الغلو قد يكون بماذا بالمدح أو القدح وليس مرادا هنا ماذا القدح سيتعلق به بقبر ودل ذلك على أنه معظم عندهم قال في قبور الأنبياء وهو مجاوزة الحد في قبور الأنبياء والصالحين بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها والصلاة عندها والذبح والنذل وغير ذلك. كل ذلك أنواع لو قال قائل الغلو في قبور الأنبياء ما صوره صور هو التي ذكرها المصنف الصور هي التي ذكرها المصنف رحمه تعالى إما بالصلاة عندها أو بالبناء عليها أو بإيقاد الصروج عليها أو بالذبح والنذر وغير ذلك ولو كان يذبح لله ولو كان يصلي لله تعالى يعد, يعد ذلك من الغلو قال من أنواع الغلو يجعلها بعد ذلك أوثانا لأنه يورث التألها والعبادة شيئا فشيئا يتدرج بهم الشيطان ثم بعد ذلك تصير ماذا أوثانا قال والوثن يعم الأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله كما عبدت اللات والعز ومنات غيره ومر معنا في أول الكتاب العلاقة بين الوثن والصنام هل هما مسمى لشيء واحد قلنا الصواب أن الوثن أعم من من الصنم لأن الصنم يكون على صورة معينة والوثن يدخل فيه ماذا القبر يدخل فيه القبر فكل صنم وثن من غير عكس كل صنم وثن من غير عكس قال رحمه الله تعالى روى مالك في الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد رواه مالك ابن مالك رحمه الله تعالى عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يساء مرسلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا قال هنا اي رواه مالك بن انس ابن مالك بن ابي عامر الاصبحي امام دار الهجره احد الائمه الاربعه واحد الحفاظ قال احمد مالك أثبت في كل شيء يعني من غيره وقال البخاري وأصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر قال وروى عن جماعة يعني مالك من التابعين وروى عن جماعة من التابعين نافع وغيره وعنه الشافعي يعني أخذ عنه والاوزعي وخلق كثير خلق تنوين هنا ليل التكثير ولد سنة 93 ومات سنة 79 بعد المئة روى هذا الحديث الموطا عن زيد ابن اسلم عن عطاء مرسلا ومرسله ثقة مرسله يعني الذي ارسل ثقة وتم خلاف بين العلم في قبول المرسلات قال ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا اسناد حسن اسناد حسن وسنده قال هكذا من تقبل زيادته يعني في سنده من تقبل الزيادة أو أسنده من تقبل زيادته قال وله شاهد عند أحمد من حديث أبي هريرة قال في التيسير شخص سليمان فالحديث صحيح عند من يحتج بمراسيل الثقات عند من يحتج بالمراسيل والحديث ثابت عنده وعند من قال بالمسند لاسناد عمر بن محمد له بلغض الموطع سواء وهو ممن تقبل زيادته وهو ممن تقبل زيادته قال ولذلك قوله هنا وسنده من تقبل زيادته لعل سنده وهو وهو من تقبل زيادته لأنه في الاصل كذلك شغل بن قاسمون رحمه تعالى اعتمد أولا على تيسير تيسير عزيز الحميد فلخصه مع زيادات فتح المجيد وقرة العيون هذه الثلاث اعتمدها اصلا جعلها اصلا مع أنه زاد من إبطال التنديد وغيره لكن هذه الكتب الثلاث هي الاصل عنده ولذلك إذا قرن بينه وبين قرة علم وجد تم تناسبا كبيرا بين الكتابين وكذلك التيسين. فقول وسنده من تقبل زيادة وهو من تقبل زيادته قال هنا الموطا اشتهر في عصره عصر امام مالك حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله من موطع مالك أو كما قال. في زمنه لانه قبل ماذا؟ قبل الصحيحين. قبل الصحيحين. حين تكون مقيدة هذه الجملة مقيدة وإلا البخاري مقدم لا شك قال فإن حديثه وأصحه من حديث نظرائه موطاعة التي الفت وصنفت في ذاك الزمان أحسنها وأجودها وصحوها موطا رحمه الله تعالى قال هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اللهم أصله يا الله يا الله حذفت يا النداء لأجل بداءة بسم الله وعوض عنها الميم دل على على الجمع كان الداعي قالوا جمع قلبه في الدعاء على الله تعالى وكانت المين في الآخر لاجل وداء بسم الله لا تجعل قبري وثنا يعبد لا هذه تسمى ماذا لا الدعائية هي لا الناهية لكن تأدبا إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى لسيما في باب الدعاء تسمى ماذا لا الدعائية. لا الدعائية حينئذ من باب الادب وإلا الأصل هي ماذا هي جازم الناهية ولذلك تجزم لا تجعل باسكان اللام ما الذي اسكنها وجود لا لا هذه تجزمه لا تجزم فاذا جزمت حينئذ هي الناهيه ليس عندنا الا ماذا إلا لا الناهية فدل ذلك على أنها هي في الاصل وهذا الذي هو مطرد عنده عند النحات لام الامر والدعاء لا في النهي والدعاء هكذا قاله ابن الجرمون لام الامر والدعاء هذا من باب التعدل فقط لا في النهي والدعاء الدعاء في الموضعين ليس من لسان العرب في أصله وإنما هو من باب ماذا من باب الأدب معه مع الله تعالى ولو قال قائل هي لا النهي لا يشكال فيه لكن باب الأدب يقول لا الدعاء إذا لا هذه دعائية دعاء لذلك يلزم الفعل بعدها ولا وهي من خصائص الفعل المضارع لا تدخل على, على غي تجعل أي تصير قبري وثنا لما جاءت جعل هنا بمعنى صيرة حينئذ تحتاج إلى مفعولين تحتاج إلى مفعولين. تجعل أنت يا الله إذن الفاعل هو أنت الله عز وجل قبري وثنا هذا بالنصب على أنه مفعول ثاني وقبري هذا مفعول أول ولم تظهر الفتحة لماذا لكونه مضافة مضافا لكونه مضافة يا لي متكلم إذا قبري هذا مفعول أول وثنا هذا مفعول ثاني يعبد هو أي القبر إذا فعل وفاعل يعبدوا وأبهم الفاعل هنا لماذا لأنه ليس ليس معينا أي عابد كان في أي زمن كان على أي وجه عبده ففي إطلاق وفي عموم وجملة يعبد هذه صفة لي وثنا صحيح لأن الجمل بعد النكرات صفات وهذه الصفة هي تكون ماذا وثنا يعبد كاشف نعم ليست للاحتراز اللهم لا تجعل قبلي وثنا لو اكتفى هنا لعلمنا أنه كان وثنا بسبب ماذا؟ بسبب عبادته قال يعبد هذا من باب التاكيد من بابي باب التاكيد انتبه إذا قيل وثن معناه عبد أنه عبد وإلا ما صار وثنا إلا إلا بالعباده واما كونه وثنا ولا يعبد حينئذ استوى ماذا؟ استوى كل جدار مع جدار عبد من دون الله تعالى واستوت كل شجرة عبدت مع غيرها كلما رايت شجره قلت هذه ماذا وثن كلما رايت جدارا قلت ماذا هذا وثن كلما رايت حجرا قلت هذا هذا وثن صحيح او لا صحيح او لا لكن الذي يميز هذا عن ذاك وماذا الذي عبد بالفعل حين يسمى وثنا وما لم يعبد لا يسمى وثنا لا يسمى وثنا قال وثنا يعبد صفة لوثن وهي كاشفه قال محشي خاف صلى الله عليه وسلم أن يقع في امته ذلك كون قبره يعبد كما وقع من اليهود والنصارى في قبور انبيائهم فرغب إلى ربه بالدعاء سأل الله عز وجل رغبة في أن يستجيب دعاءه فرغب إلى ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد وقد استجاب الله دعاءه فصان قبره تبهون القبر ليس النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون عند العابد لا يكون عند القبر قد يعمده في بلاد أخرى يستغيث به عبده ولا لا عبده يسجد له وهو بعيد عن قبره مستحضرا له عبده وانما المراد هنا ماذا الا يكون قبره معبدا الا يكون قبره وثنا وأما هو عليه الصلاة والسلام فقد عبده من عبده واضح هذا فليس المراد هنا انه لم يتعلق أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم فاذا تعلق به قلنا استجاب الله الدعاء حينئذ لا يقع الشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذا باطل ليس بالصحيح معناه كل من استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فكلم لا يكونوا شركاً وصح ما يستدل به الصوفية ومن شكلهم. بأن كل ما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم أو يقع من جهة التعلق والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكونوا شركاً لأن الله تعالى استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حليسنا لا هنا مناط الدعاء هو القبر ذاته ألا يكون وثناً وقد يشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بوجه آخر هذا المراد من؟ كلام مصنف رحمه تعالى وقد استجاب الله دعاءه فصانه فلم يكن وثنا فلم يكن وثنا يعبد من دون الله تعالى واحاطه بثلاثه جدران كما مر معنا بلمس كلام القرطبي رحمه الله تعالى هذا هو المشهور من كلام العلمي واحاطه بثلاثه جدران مثلثه لا يستطيع احد الوصول اليه ولا استقباله هو ليس بقالب وجود الجدران بعيد الذي يقف على شبك اليوم مثلا هذا بعيد عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الأصل له إذا وقف في ذلك الموضع ما زار النبي صلى الله عليه وسلم ما زار القبر أصلا ولذلك منعها بعضهم أنه لا يتصور زيارة لي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستطيع أحد الوصول إليه ولا استقباله قال ابن قيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران بعيدة عن ماذا عن القبر ذاته فالذي يقف لا يقف على القبر إنه بعيد عنه حتى غدت أي صارت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة صيان بمعنى الحماية صانه اي حماه إذن قبل النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون وثنا يعبد من دون الله تعالى لأن الله تعالى قبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فصانه عن ذلك أما هو عليه الصلاه والسلام فقد يشرك به فيستغيث به من من يستغيث حينئذ نكون ماذا يكون واقعا في الشرك الاكبر باستغاثته بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فدل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثن هذه فائدة أخرى فائدة أخرى بمعنى ماذا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد إذن نفهم من هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن القبور قد تكون اوثانا صحيح او لا إذن الشرك ليس خاصا بعبادة الاصنام بل كذلك القبور تكون ماذا ها تكون معبودة من دون الله تعالى هذه فائدة عظيمة من هذا الدعاء الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن القبور إذا عبدت صارت ماذا؟ صارت أوثانة فكل قبر عبد لأن هذا الدعاء محل قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا قبر غيره فإذا كان كذلك فإذا تعلق متعلق بقبر صالح حينئذ نقول ماذا؟ قد عبده صار وثنا وثنا يعبد من؟ من دون الله تعالى قال فدل الحديث فدل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا لكن حماه الله بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه ودل على أن الوثن هو ما يباشره العابد يباشره العابد الوثن ما يباشر العابد يعني يتوجه إليه مباشرة من القبور والتوابيت التي عليها وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها حتى اتخذت دينا يظلل من أنكر عبادتها كما هو معلوم من أنكر عبادتها صار ماذا صار خارجيا وصار تكفيريا في قديم الزمان قال رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد عظمه غضب الله على قوم اتخذوا اي جعلوا وصيروا قبور انبيائهم مساجد اما بالبناء عليها وبالصلاه عنده قال المحشي اتى صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة بعد دعائه ربه الا يجعل قبره وثنا يعبد تنبيها على سبب لحوق شدة الغضب عليهم ولعنهم وهو توصلهم بذلك إلى أن تصير اوثانا تعبد تصير أوثانا تعبد وفيه إشارة إلى ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وفيه تحريم البناء على القبور اشتد غضب الله على قومه إذا محل غضب فدل ذلك على أنه منكر وانه محرم قال وفيه تحريم البناء على القبور والصلاة عندها وأنه من الكبائر وكره مالك أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا اللف لانه موهم لانه موهم لمجرد الوهمي منع منه الإمام مالك رحمه تعالى يعني كرهه وكره مالك أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلل كراهته بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فكره إضافة هذا اللفظ للقبر زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الحديثنا لا تجعل قبر وثناً يعبد فخشية من أن يفهم منه أنه موافق لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقع من عمنه الإمام مالك رحمه الله تعالى قال وعلل كراهته بقوله اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد فكره إضافة هذا اللفظ للقبر لعل لا يقع التشبه بفعل أولئك سدد للذريعة وحسم الليل للباب حسم الليل اشتد غضب الله على قوم اتخذوا القبور أمداه مساجد قال المصنف وفيه أنه لم يستعذ إلا مما يخاف الوقوع، يعني جائز الوقوع، فدل ذلك على أنه قد دقع مع غيره عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله. ولبن جرير بسندي عن سفيان عن منصور عن مجاهد بن جرير هو الإمام الحافظ محمد ابن جرير ابن يزيد بن خالد وقيل كما في سير على بن نبل يزيد ابن كثير بن غالب الطبري من أهل آمد طبرستاني. هكذا قال آمد هنا ولاعلها آمل باللام ليست بالدال. قال صاحب التفسير والتاريخ والأحكام غيره تفسير المعتمد عند ائمه السنة. قد ذكره ابن تيميه رحمه تعالى أول تفسير مقدم على على غيره. هي تفسير به قال ابن خزيمة لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير من ائمه السنة وكان من المجتهدين وله أصحاب يتفقهون على مذهبه. يعني مذهب كمالك والشافعي وأحمد. له ماذا له مذهب خاص لكنها ذهبت قال له أصحاب يتفقهون على مذهب ولد سنة أربعين ومئتي أربعين وعشرين ومائتين ومات سنه عاشرين بعد المئة الثالثة وسفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري من ثوم ابن عبد مناء ابن اد بضم فسكون ابن طابخ أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه مجتهد وله ايضا وله أيضاً اتباع يتفقهون على مذهبه لكنه ذهب وبقيت اقوال هكذا مجرده يعني حفظ مذهب العالم يكون بجهتين اولا حفظ القول وثانيا حفظ دليله وانما الذي وجد اليوم ماذا اقوال تنسب الى مالك تنسب إلى الى سفيان وإلى ابن جرير فقط التحريم وجواز الوجوب الى ليس هناك ماذا دليل وجه الاستدلال يعني لم تخدم كما خدمت المذاهب الاربعه قد ينص العالم يكتب وحنيفة مالك الشافعي إلى اخره يكتب قوله ويكتب دليله ويجادل كما فعل الشافعي في الأم وغيره حينئذ هذا منقول بحرفه مذهب مع القول مع وجه الاستدلال لكن أقوال, أقوال سفيان الثوري وابن وابن ثور نحوهم إنما هي مجرد أقوال مجرد وهي التي عنها ابن رجب رحمه تعالى برسالته المتعلق بالمذاهب الاربعه انه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة لأنه لا يوجد قول إلا وهو مجرد عن دليل ما الذي دلك على أنه قد استند إلى دليل صحيح عندما يقول ينقل عن سفيان الثوري التحريم ويأتي بعض يقول حرمه الثوري قد يكون السند إلى دليل لو بلغك الدليل قلت هذا حديث ضعيف فالأصل حينئذ تهجر هذه الأقوال إنما ينظر إلى النصوص قال رحمه الله تعالى وله ثقة حافظ فقيهم مجتهن وله أيضا أتباع نتفقهون على مذهبه مات سنة 61 بعد المائة وله 64 قال ومنصور هو ابن المعتمر ابن عبد الله بن ربيع أبو عتاب السلم الكوفي ثقة ثبت فقيه روى عن أبي وائل والنخع والحسن وغيره وعنه أيوم السختيان والأعمش وغيرهما مات سنة 32 بعد المائة ومجاهد هو ابن جبر بفتح الجيم وسكون الباء جبر فعل الموحدة أبو الحجاج المخزوم المقرئ مولى السائب بالمكي ثقة إمام في العلم والتفسير اخذه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره يعني من الصحابة أو من تلاميذ ابن عباس وروى عن علي والعبادل وغيره وعنه وعطاء مع كريمة وغيرهما ولد سنة إحدى وعشرين ومات وهو ساجد سنة مئة وأربعة قال مجاهد بقوله جل وعلا مجاهد افرايتم اللات والعزى فرايتم الهمزه هنا للاستفهام المرض به التحقير والخطاب هنا لعابدي هذه الاصناع افرايتم انتم يا من تعبدون اللات والعزى فرايتم اللات والعزى اللات بالتجديد وأما على التخفيفه مخففه منها كذلك مخففه منها قال مجاهد قال كان يلدت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره يلدت لهم السويق هذا عمل صالح في ظاهره ومات فعكفوا على على قبره ولو فيه لكونه صالحا يعمل الصالحات ومع ذلك كانت النتيجه ماذا ان صار قبره وثنا وقد عبدا إذا اصل اللات ماذا ها رجل صالح رجل صالح ومن يدعي أن الشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الا الاشجار والاحجار ولا تعلق بيا الصالحين ترد عليه بماذا بتفسير هذه الآية كلام العلم في هذه الآية أن اللات في المشهور هو ابن عباس أو المعتمد أنه كان رجلا صالحا فدل ذلك على أن المشركين الأوائل الذين نزل فيهم القرآن نزل فيهم القرآن تعلقوا بماذا كذلك بالصالحين وعبادة القبور ليست مستحدثه فقط في أزمنة المتأخرة بل لها عصر من السابقين قال كان يلدت لهم السويق فمات فعكفوا على, على قبني قال الزجاج كان يلدت السويق ويبيعه عند ذلك الصنم فسمي الصنم اللات قال هنا أي للحاج كان يلدت لهم السويق أي للحاج والسويق دقيق الحنطه أو الشعير ولدته خلطه وبله بالسمن أو الماء يعني أكل يأكل ويكون لي الحجاج قال وفي رواية كان اللات اللاتو بالتشديد رجلا في الجاهلية قيل اسمه صرمة بن غنم صرمة ابن غنم وكان له غنم فكان يسلؤ من رسلها يقال السلى السمن يسلأه سلاء إذا أذابه إذا أذابه وصفاه من اللبن والسلى الذي يكون فيه الولد سمي بذلك لنعمته ورقته وولينه قال ويأخذ من زبيب الطائف والأقط فيجعل منه حيسا حيث الخلط وهنا المراد به تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن يعني نوع من الطعام قال فيطعم من يمر من الناس يعني عمل صالح يتقرب به إلى الله عز وجل في خدمة من يحج بيت الله تعالى فلما مات عبدوه وقال هو اللات سنفاع من لت يلد فولات رواه سعيد بن منصور الفاكه والمعنى أن اللات كان رجلا صالحا يطعم الحجاج السويق فلما مات غلوا فيه وعظموه لاجل عمله الصالح الذي كان يعمله فعكفوا على قبره حتى عبدوه وصار قبره وثنا من اوثان المشركين اذن مناسب للتبويب او لا مناسب للتبويب غلوا في الرجل الصالح وغلوا في قبره حتى صار ذلك القبر ماذا دواثنا وصار معبودا من دون الله تعالى كما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين ود وسواع وغيرهما وكما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين اليوم من الأموات وغيرهم فإنهم غلوا فيهم وبنوا على قبورهم القباب والمشاهد وجعلوها ملاذا لقضاء المآرب وهو الشاهد لترجمه والعكوف على الشيء الإقبال عليه مواظبا والاحتباس فيه والاستدارة حوله ومن الاعتكاف فيه المثال. يعني ملازمة عقوف الأصر فيه ملازمة المكان قال وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس ليس قول مجاهد فقط وإنما كذلك قول ابن عباس قال كذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يلدت السويق للحاج يلدت السويق للحاج وهذا التفسير لا يقع على قراءة الجمهور اللاتة بالتخفيف ورايتم اللاتة لا تا بالتشديد لا تا بالتخفيف بتخفيف التا وهو اسم صنم كان لثقيف وكانت العرب تشتق لاصنامها من أسماء الله تعالى وعلى قراءه التشديد تفسير على مقال ابن عباس يعني ابن عباس في قوله كان يلدت السويق للحاد يلدت السويق إذا صار اسم فاعل صار بماذا بالتشديد وحينئذ يكون هذا التفسير مناسبا لغير قراءه الجمهور قراءه الجمهور بماذا بالتخفيف حينئذ بالتخفيف فيه وجهال الأول أنه مشتق من أسماء الله تعالى ثانيا أن اصله لا ت لكنه خفف فإذا كان التخفيف واصله ماذا لا تبع. توافقت ماذا القراءتان فلا خلاف بينهما فأصله لا ت ثم خفف بماذا بإحدث في أحد التأيين وإن كان على قول آخر بأنه مشتق حديث قول آخر صار ماذا صار كل قراءة لها توجيه ولذلك ذكر الشيخ الأمير رحمه تعالى قاعدة جيدة فيما تعلق به القراءات قال كل قراءتين إن أمكن الجمع بينهما فهو حسن كالجمع بين الدليلين وإلا صار ماذا التقابل بينهما كالتقابل بين الدليلين إن كان احدهما عام والثاني خاص خصص به وإن كان إحدى القراءتين مطلقة والثاني مقيدة قيدنا به وإلا وان لو إن كان تعارض لابد من الجمع بينهم يعني ينزل كل قراءة منزله ماذا دليل خاص لأن هذه قراءة القرآن وهذه قراءة أخرى ليست هي عينة واحد من كانت الألفاظ هي واحدة حليذ ينزل كل نص منها ماذا منزلة دليل فينظر بالتعارض بينهما تعارض بينهما إذا كان كذلك فلات بالتشديد قد يخفف يقال فيه ماذا اللات فنجمع بين القراءتين هذا عوالم ما, ما يكون قال هنا كان يلد السويق للحاج قال رواه البخاري عن مسلم عن مسلم بن إبراهيم عن أبي الأشعث عن أبي الجوزاء وهو أوس ابن عبد الله الربعي الرابعي فتح الرأي والباب لذلك قال بفتحتين من ربيعة الأزد روى عن أبي هريرة بن عباس غيرهم وعنه بديل تصغير بديل وقتاده والاشعث غيرهم ثقة مشهور مات سنة ثلاث وثمانين إذن كان يلد السويق للحاج قال بعضهم هنا ماذا؟ اللات بتخفيف التهوى اسم الصلاة كان لثقيف وكانت العرب تشتق لأصليها من أسماء الله تعالى وعلى قراءة التجديد تفسيره على مقال ابن عباس هكذا قال بعض قال الحافظ ابن حجر وليس ذلك بلازم ليس ذلك بلازم بل يحتمل أن يكون هذا أصله وخفف لكثرة الاستعماه يعني الجمع بين القراءتين أولى قل اللات هذا أصل واللات تا بالتخفيف هذا مخفف مما ذا من التشديد حينئذ يكون قول ابن عباس مطردا على القراءتين على قراءتين قال هنا وعلي بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائرات القبور زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج قال هنا اللعن الطرد والابعاد طرد والابعاد واللعن يدل على انه ماذا انه محرم وزياده على ذلك انه كبيره كبيره من الكبائر لان مجرد النهي يدل على التحريم ولا يدل على انه كبير من الكبائر اما اللعن فبيدل على شيئين محرم وكبيره زياده على التحريم اللعن الطرد والابعاد ويقع بالقول يقع به بالقول يعني نوع من انواع القول كالنداء النداء ليس نوع من انواع القول والكلام وإذ نادى ربك موسى يعني قال له ماذا؟ يا موسى وإذ نادى ربك موسى يعني قال له ماذا؟ يا موسى إذن هو نوع من أنواع الدعاء إذا قيل لعن الله حينئذ قال ماذا؟ لعنتي عليك هذا الأصل هل هو وصف للكلام فهو نوع من أنواع الكلام حينئذ يستدل به على إثبات صفة الكلام اللعن يدل على إثبات صفة الكلام لأنه نوع منهم ولذلك قال هنا اللعن الطرد والإبعاد ويقع بالقول يقع به بالقول لأنه نوع من أنواع القول تبلي هذه والزائرات هذا جمع الزائرة فاعل امراه وفي رواية زوارات زوارات زوارات, زوارات زوارات زوارات زوارات زوارات القبور وفي دلالة صريحة على تحريم الزيارة النساء القبور يعني إذا أخذنا بهذا اللفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور إذن كل زائرة القبر فهي ملعونه إذا ندل على دل على التحريم على التحريم قال وفي دلالة صريحة على تحريم زياره النساء للقبور زيارة النساء للقبور. قال دلالة صريحة لماذا لأن اللعنة لا يحتمل بخلاف لا تفعل لا تفعل هذا محتمل لماذا قبل الوقوف على المخصص أو على الصالح فهو محتمل وليس بذاك الصريح وإن كان إذا انتفى ما يدل على صرفه قلنا صريح لكن قبل ذلك لا نقطع لكن اللعن هذا لا يحتمل ليس عندنا اللعن كراهه أو تحريم وإنما كله محرم كله محرم فإذا مر بك النص بذات لعن الله مباشرة دون أن تبحث عن ماذا عن دليل آخر أنه ماذا أنه محرم وبل هو مرتب عليه أنه من من الكبائر إذا بذات اللفظ صريح في الدلاله على التحريم وهو قول أكثر أهل العلم أكثر أليس مجمن عليه وهي مسألة خلافية وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور نهيا عاما للرجال والنساء للرجال والنساء ثم أذن فيه بعد ذلك واختلف هل الإذن عام أم أنه خاص هذا محل النزاع ها هذا محل النزاع أنه هل هو إذن عام أم أنه إذن خاص أولا منع مطلقا يشمل الرجال النساء ثم اذن فيه بقوله فزوروها فجاء بماذا فجاء بي فزوروها الواو هنا لاي شيء للرجال فزوروا اذا زوروا هذا الواو الجماعه او الجماعه خاصه بماذا واو الذكور هنا فلا يشمل حينئذ ماذا النساء قال ثم اذن فيه بقوله فزوروها وحديث الاذن مخصص بهذا الحديث يعني فزوروها لو قال قائل انه يشمل الذكور النساء قلنا لا قلنا لا لماذا؟ لكون قوله صلى الله عليه وسلم هنا لعن رسول الله الزائرات هذا خاص حينذن يكون باقينا النهي على اصله فالإذن يكون خاصا بمن بالذكور بهذا قال مصنفنا أنا أشرح فقط فهو من العام المخصوص فهو من العام المخصوص إذا هو عام خص بماذا؟ بهذا النص لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور قال ولم تدخل النساء في الاذن يعني الإذن لم يكن عاما لم يشمل النساء أولا لهذا النص المخصص الذي هو معنا ثانيا قال لأوجه منها أن قوله فزوروها صيغة تذكير صيغة تذكير يعني خطاب للمذكر ولو كان للعموم لكان النساء على عهده صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه يزورنها يعني يزورن القبور, القبور أما قول صيغه تذكير هذا ليس فيه دليل واضح بين لماذا؟ لأن كثير من النصوص يخاطب بها من؟ الذكور وتشمل ماذا؟ النساء قد أفلح المؤمنون والمؤمنات كذلك اليس الحكم خاصا بمن؟ بالرجال أو عام ومنها أنه علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب كأن النساء لا يطالبن بماذا؟ بما يذكر القلب ويرقق يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين والمرأة يخرجها إلى الجزع والندب لما فيها من من الضعف وعليه على هذا التعليم التعليم السقيم لو, لو كان في الرجال من هو ضعيف كذلك لم نع. قيل يحرم إذا وجدنا من الرجال من, من يصرخ وإلى اخره فقلنا لهم ماذا أنت مثل المرأة <تصفيق> لا يجوز لك أن تزور هذا التعليم ضعيف قال ومنها والمرأة يخرجها إلى الجزع والندب والنياح لما فيها من الضعف والعلة في المنع انهم كانوا حديثي عهد بكفر يعني الصحابة فلما طال مكثهم في الإسلام نسخ لزوال العله لزوال العلة قال والعلة في النساء باقيه بحالها العلة في النساء باقية بحالها وليس في زيارتهن من المصلحة ما يعارض تلك المفسدة بل في مصلحة قال لانه ليس في زيارتهن الا دعاؤهن للميت واعتبارهن به وهو كذلك في الرجال فلا لا فرق بين الرجل في هذه العلة مع مع النساء وذلك ممكن في بيوتهن وفي الحديث رجعنا مأزورات غير ماجورات فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت حديث ضعيف لا يصلح أن يكون مسندا وفي الصحيح نهي النساء عن اتباع الجنائز والبحث ليس في اتباع الجنائز إنما في زيارة القبور فرق بين هذه المسائل على كل مسألة فيها خلاف وبين ذلك مطولا فيه الأصل. قال والمتخذين عليها المساجد والسرج, عليها المساجد والسرج. جمع السراج أي ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد المبنية والمقيدين عليها السرج وكذا الصلاة عندها والدعاء ونحو ذلك وهذا حرام باتفاق العلماء يعني سواء كان هذا النص صحيحا أم لا بعضهم يرى أن السيادة هذه ضعيفة ضعيف بهذا التمام وإنما يقف عداد زائرات القبور وأما الزيادة هذه فيها ضعف وعلى كل من حيث المعنى عندنا قاعدة عامة كل ما يفضي إلى الوقوع في الشرك الاكبر فهو فهو محرر فهو محرى وإيقاد السروج يعني البناء المساجد واضح وكذلك السروج إقاد المقابل يفضي إلى ماذا إلى زيارتها وإلى التعلق بها ونحو ذلك ان الشياطين تستغل مثل هذه الأمور قال وفي صحيح مسلم لا تجلس على القبور ولا تصل اليها وإذا كانت المساجد بنيت لذكر الله وقراءه القران والصلاه كانت القبور بذلك مساجد قال ابن القيم اتخاذها مساجد وايقاد السرج عليها من الكبائر من الكبائر قال ووجه ايراد المصلفين هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله دون الباب السابق الذي مر معنا هو أنه لعن المتخذين عليها المساجد والسورج. قارن بينهما، قارن بينهما. قالوا المتخذين عليه المساجد، وهذا مرة في الباب السابع والسورج عطف بين ماذا الثاني مع معنى فدل على ماذا؟ على أن كل منهما حرام بناء المساجد حرام وايقاد السرج كذلك حرام. إذا جمع بينهما هنا ماذا؟ يدل على التحريم. ولذلك دلالة الاقتران ليست ضعيفة مطلقا كما يصون بعض الناس كما قرأ كلام الوصوليين قال دلالة الاقتران ضعيفة لم يجوزها إلا الدقاق نحو من الشافعيه والحنابلة فيظن ماذا أنها مطلقة ليس كذلك بل سدل بها في مواضع عديدة قال هنا وقرن بينهما فهما قرينان فدل على أنه لأجل نجاسة الشرك إذ ليس لعن المسرجين من أجل نجاسة البقعة فكذا البناء كذالبنا قد يقول قائل ماذا الصلاه لاجل النجاسة طيب لعنه كذلك من من اسرج لاي شيء لاجل النجاسه الجواب لا وانما لاجل الشرك الشن قال رواه اهل السنن ابو داود والترمذي وابن ماجه ولم خرجه النسائي وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من طريقين عن أبي هريره رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وصححه وعن حسان عند ابن ماجه قال شيخ الاسلام لتيميه هذا الحديث تعدد طرقه فهو في الاصل معروف ومثله حجه بلا ريب والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد الان الصحيح يا جمعين.